قال لا تسرد عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم والله هو أرحم الراحمين.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 فَلَمَّا أَنْجَا الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرَتَّدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كنا خَاطِئِينَ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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية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 أفلم يسيروا في الأرض فيؤخر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا